الدرس السابع مع الناس ركب جحا وابنه حمارا نظر شخص وقال الرجل وابنه فوق الحمار حمار مسكين سمع جحا فنزل نظر شخص ثان وقال الابن يركب والأب يمشي سمع جحا فقال لابنه انزل أنت وأركب أنا نظر شخص ثالث وقال الصغير يمشي والكبير يركب نزل جحا ومشى مع ابنه خلف الحمار نظر شخص رابع وضحك نظر جحا إلى ابنه وضحك ونظر الابن إلى الأب وضحك جحا يمشي وابنه يمشي والحمار لا يركبه أحد